أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تلك آيات الكتاب الحكيم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 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا اعرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 لَئِن مَّا عَنْهُ ذَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ بِرٍّ مَّثَّ كَذَٰلِكَ نُسْجِي نِل الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكن القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون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 وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ أَنَّسَتْهُمْ إِذَا لهم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل أُلِلَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَهُ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ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 سو انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى ذات الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا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 وغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدها فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق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 انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليه فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا نرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَهَا الْآنَ أَهَا الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُو قُوَّةَ عذابَ الخُلدِ هَلْ تُجْزَونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَ كَأَحَقٍهُ قُلْ إِيَّا وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أن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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات اللَّهِ فعل الله فعلى الله اعِنِ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَمًا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَمَةً ثُمَّ اقْضِ إِلَيَّ وَلَا تُظْلَمُونَ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا, فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين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 منت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه الآن. أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدَّنًا وَأَصْدِقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 وَتُغْنِي الْآيَاتُ وَنُذُرًا قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا نَثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا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 فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرْرٍ فَلَا كَافٍ فَلَهُ إلَّا هُ وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ